بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الأول من كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن القرآن الكريم افاض في ذكر مشاهد القيامة وأهوال اليوم الآخر وعرض كثيرا لصور العذاب الأليم ودرجات النعيم المقيم واهتمت السنة النبوية ببيان كثرة ذكر الموت وتقديم الاستعدادات الهائلة التي تليق بمثل هذه الساعة الرهيبة التي يستعد فيها الإنسان لقطع صلته بمرحلة العمل مودعا بذلك الدنيا منتقلا إلى مرحلة جديدة, جديدة من الحياة المعلومة غير الملموسة فبعد أن ظل الإنسان يكابد في حياته الآلام والجراح هو ينتقل إلى دار أخرى يستريح فيها من هموم الدنيا منتقلا إلى هموم أخرى لا نعلم هل يقدر على تحملها أم لا نعلم مصيره فيها فإنما هي عند الله معلومة وهكذا يكتمل تصور الآخرة في ذهن المسلم متيقنا بها فتتكون عنده ملكة وخاصية هي أهم أسباب دخول الجنة ألا وهي الاستقامة على طريق الإيمان ويدرك المؤمن ببصيرة نافذة وعمل دؤوب لله سبحانه وتعالى أن الحياة ستنتهي حتما وأنه لا محالة مقدم على أهوال جسام ومصائب عظام وقد خالجت هذه المشاعر كثيرا من السلف والصالحين على مدى العصور فلم يصبح لهم هم ولا شغل سوى ذكر الموت والاستعداد للرحيل بصفة مستمرة واعتبار الدنيا دار ضيافة وممر لا دار خلود ومقر وجاءت الكتب تترى في هذا المجال ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو التذكرة في أحوال الموت وأمور الاخره للإمام المفسر القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى ولقد ولقد عرفت الله تعالى من جديد هنا طالعت هذا الكتاب وتعايشت معه من أول كلمة حتى آخرها وأسلمت النفس والقلب للقرطبي يطوف بهما في أرجاء الآخرة فتارة نرى معه الموت وأهوال القبر وعذابه ونعيمه وخيره للصالحين ثم ثم نشرف على الآخرة فنحس بلهيب النار والعياذ بالله عز وجل يكاد يحرقنا بلظاها وكأني بالجنة تداعب ريحها أنفي وتتلاعب صور النعيم الأخروي للقارئ حين يحس أنه يمرح في الجنان مستروحا فيها والكتاب يمثل نقلة هامة في حياة المسلم اليومية فيأخذ, بطريق فيأخذ بيده إلى طريق الهداية مخلصا إياه أو مخلصا إياه من رهق الحياة اليومي ومخليا تهنه إلا من الله سبحانه وتعالى ثم الآخرة وللقرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب جهد عظيم مشكور فلم يكتف الرجل بجمع النصوص فقط من القرآن والسنة ولكنه راح يعلق على النصوص شارحا إياها بما اوتي من علم وثقافة فوضحت بصماته على هذا الكتاب ثم راح يبحث وراء كل النصوص التي قد تشبه أو تشتبه وراء كل النصوص التي تشتبه على البعض ففسرها على طريقة أهل السنة والجماعة ولم يعبه سوى أنه نقل ضعافا من الأحاديث كثيرة بل وبعض الموضوعات منها بيد أننا وفقنا مع كل حديث مع كل حديث فبينا درجته من الصحة والوضع وسبب ذلك خاصة ما يتعلق بعلم الرجال وسند الحديث وعللنا ضعف الحديث ووضعه في كل معوتين قدر استطاعتنا ونشهد للشيخ القرطبي ببراعته المطلقة له لغوية فهو صاحب معجم سهل ممتنع يرد من الألفاظ ما لا يصعب على الناس إلا قليلا ثم راح يجمع أقوال الصالحين والعلماء ونقل عن بعض الزهاد كالمحاسبي والغزالي دون اغراق في الأوهام الصوفية والأغاليط ويبدو أن الرجل كان محبا لشعر الزهد والتوبة فملأ الكتاب بهذه النوعية التي ترقق القلب فتسمع الأنين, أو فتسمع الأنين يخرج منه سراعا فرقا من النار أو شوقا للنعيم ورؤيا الله سبحانه وتعالى في الآخرة والكتاب يجمع بين دفتيه منهج روائعة في الزهد والرقائق نستطيع من خلاله تكوين شخصية المسلم الذي يواجه خطوب الحياة ومصائبها ومحنها ويستعد جيدا لليوم الآخر ولذا فنحن ندعو الجميع إلى إعادة قراءة هذا الكتاب مرارا وتكرارا وإحساسا منا بأهمية الكتاب كمادة علمية لمعظم الدعاة والخطباء فما كان منا إلا أن قمنا بتبيان مواضع الأحاديث الصحيحة ثم بينا الحديث الموضوع كما بينا ثم عمدنا إلى إضاحة معاني بعض الكلمات التي قد تخفى على القارئ وسوف يرى القارئ الذكي أننا تقفينا أثر كل حديث حتى وصلنا إلى رتبته مبينين الصواب من الخطأ وليس لنا في هذا كله إلا ما فتح الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى به علينا من نعم وآلاء فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى العلي أي تقبل هذا العمل ويغفر لنا تقصيرنا فيه وأن نخدم المكتبة الإسلامية اللهم آمين آمين آمين حامد أحمد الطاهر البسيوني دم نهور في الرابع في والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1421 الحادي والعشرين من سبتمبر عام 2000 متابع. ترجمة المؤلف اسمه وكنيته هو الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله الأنصاري الخزردي المالكي المعروف بالقرطبي ولادته نشاته ولد في أوائل القرن السابع الهجري, السابع الهجري في مدينة قرطبة ونشأ في كنف أسرة فقيرة تعمل بالزراعة في ضواحي قرطبة وكانت قرطبة مركزا للعلم وأهله ونبغى كثير من أبنائها في مختلف العلوم والفنون ومن اولئك الأعلام قاسم بن محمد بن يسار القرطبي وهارون بن موسى بن صالح أبو نصر وعبد الرحمن بن الحسن بن سعيد القرطبي ويوسف بن عبد الله المعروف بن عبد البر ومحمد بن أحمد بن رشد الوليد القرطبي وغيرهم كثير رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم ورضوانه أجمعين آمين هجرته إلى مصر خرج من قرطبة بعد سقوطها في أيدي النصارى سنة 633 للهجرة وتوجه مع كثير من المسلمين قاصدا مصر فنزل الإسكندرية وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة ومنها إلى صعيد مصر واستقر في مدينة مونيا منية بني الخصيب وتعرف الآن بمدينة المنية وعاش فيها بقية حياته عمله كان يساعد والده في الزراعة إلا أنه تفرغ بعد ذلك لطلب العلم وحضور حلقاته طلبة وتدريسا قبل خروجه من الأندلس وازدادت صلته بالبحث والعلم بعد خروجه منها فأخذ يصنف الكتب المفيدة في علوم الشريعة والعربية وخاصة التفسير وكان من ثمرة ذلك تفسيره العظيم العظيم الجامع لإحكام القرآن وكان رحمه الله سبحانه وتعالى من العلماء الزهاد ثقافته ومكانته العلمية تلقى العلم في مختلف البلاد التي أقام فيها فقد أخذ من علماء قرطبة والإسكندرية والقاهرة حتى قيل إنه من كبار المفسرين شيوخه كان له شيوخ في مختلف العلوم والفنون ومن مختلف المدن التي أقام فيها ومنهم ربيع الأشعري ويحيى الأشعري وابن أبي حجة وابن رواج وابن الجميزي وأبو العباس القرطبي وغيرهم كثيرون رحمهم الله سبحانه وتعالى ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين تلاميذ كان له تلاميذ أخذوا عنه العلم ومنهم ابن عميره وأحمد الإشبيلي واخرون كثير آثاره ترك القرطبي مؤلفات شتى في مختلف الفنون الإسلامية والعربية منها وردوزة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الأسن في شرح أسماء الله الحسنى الإعلام بمولد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأقضية التذكار بأفضل الأذكار والتذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة وهو الكتاب الذي بين أيدينا وقد أشار إليه القرطبي في تفسيره ونسبه إلى بعض من ترجم له وقد جمع فيه الكثير من الأخبار والآثار مما يتعلق بذكر الموت والموتى والحشر والجنة والنار والفتن وأشراط الساعة، وقد بوابه أبوابا جعل في نهاية كل باب فصل ذكر فيه ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه من بيان غريب أو إيضاح مشكل وتوجد للكتاب نسخة خطية في مكتبة المتحف العراقي المتحف العراقي وقد اختصر الكتاب عالمان فاضلانهما عبد الوهاب الشعراني توفي سنة 973 للهجرة وسماه مختصر تذكرة القرطبي والثاني أحمد بن محمد أعيد والثاني أحمد محمد السحيمي توفي سنة 1178 للهجرة وسماه التذكرة الفاخرة في أحوال الآخرة ومن مؤلفاته أيضا التقريب لكتاب التمهيد الجامع لأحكام القرآن رسائل في ألقاب الحديث شرح الأرجوزة قمع الحرص بالزهد والقناعة اللمع اللؤية المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح والمقتبس في شرح موطأ مالك بن أناس وفاته اتفق الذين ترجموا للقرطبي على أن وفاته كانت في منية بني الخصيب من صعيد مصر المعروفة بمدينة المنع حالية وذلك في سنة 671 الهجرة رحم الله الإمام القرطبي رحمة واسعة وسائر الأئمة الأعلام آمين بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب يقول العبد الفقير إلى ربه المتنصل من ذنبه الراجي رحمة ربه محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن فرح ابن فرح الأنصاري عيد ابن أبي بكر وعيد الإسماء محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم القرطبي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين ولجميع المسلمين أجمعين آمين الحمد لله العلي الاعلى الولي المولى الذي خلق فاحيا وحكم على خلقي بالموت والفناء والبعث الى دار الجزاء والفضل والقضاء ويعيد والفصل والقضاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجزى كل نفس بما تسعى كما قال في كتابه جل وعلا انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قدمن الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تسكى وبعد فإني رأيت أن أكتب كتابا مجيزا يكون تذكرة لنفسي وعملا صالحا بعد موتي في ذكر الموت وأحوال الموت وذكر الحشر والنشر والجنة والنار والفتن والاشراط نقلته من كتب الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة حسب ما رأيته, حسب ما رأيته رويته وسترى ذلك منسوبا مبينا إن شاء الله سبحانه وتعالى وسميته كتاب تذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة وبوابته بابا بابا وجعلت عقب كل باب فصلا أو فصولا نذكر فيه ما يحتاج إليه من بيان غريب أو فقه في حديث أو إضاح مشكل لتكمل فائدته وتعظم منفعته إذ اتفقه في حديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو المعنى المقصود ورأي المحمود والعمل الموجود في المقام المحمود واليوم المسهود جعله الله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه ومقربا من رحمته عز وجل بمنه وكرمه لا رب سواه ولا معبود إلا هو سبحانه وتعالى الحاشية واحد المتنصد من ذنبه أخرج وتبرأ انظر القاموس المحيط اثنان بوابته اي جعلته ابوابا متابع باب النهي عن تمني الموت والدعاء به لضر النزل في المال والجسد روى مسلم عن أناس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر النزل به فإن كان لابد متمنية، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. أخرجه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يتمنين أحد أحدكم الموت، ولا يدعو به من قبل أي أتياه. إنه إذا مات أحدكم قطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وقال البخاري لا يتمنى يمن أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزاد خيرا وإما فلعل فلعله أن يستعتب البزار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة فصل قال العلماء الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف وانما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقه هو عيد انما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلوله بينهما وتبدل حال وانتقال من دار الى دار وهو من أعظم المصائب وقد سماه الله سبحانه وتعالى مصيبه في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأصابتكم مصيبة الموت فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى قال علماؤنا وأعظم منه الغفلة عنه والأعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه وترك العمل له وإن فيه وحده لا عبرة لمن اعتبر وفكر وأعيد لمن عبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر وفي خبر يروى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو أن البهائم تعلموا, ما تعلموا من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا. ولياذ بالله عز وجل في الحاشية واحد صحيح متفق عليه رواه البخاري مسلم والترمذي وأبو داود في السنن كتاب الجنائز والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وإتحاف السادة وابن أبي السني في عمل اليوم والليلة وأمال الشجري اثنان صحيح رواه مسلم وأحمد والنووي في رياض الصالحين ثلاثة صحيح رواه البخاري والنسائي والحديث عند البخاري من رواية سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أربعة صحيح رواه احمد والبيهقي في الشعب والهيثمي في المجمع وإتحاف السادة وكنز العمال للمتق الهندي ورواه البزار وإسناده حسن تابع ويروى أن عربيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتا فنزل العربي عنه وجعل يطوف به وتفكر فيه ويقول ما لك, ما لك لا تقوم ما لك لا تنبعث هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة ما شأنك ما الذي كان يحملك ما الذي كان يبعثك ما الذي صرعك ما الذي عن الحركة منعك ثم تركه وانصرف متفكرا في شأنه متعجبا, متعجبا من أمره وأنشده في بعض الشجعان مات حدف أنفه جاءته من قبل المنون إشارة فهو صريعا لليدين وللفم ورما بمحكم درعه وبرمحه وامتد ملقا كالفنيق الأعظم لا يستجيب لصارخ أي دعوه. أبدا ولا يرجى لخطب معظمي ذهبت بسالته ومرى غرامه لما رأى حبل المنيه يرتمي يا ويحه من فارس ما باله ذهبت مروته ولما يكلمي هذه يداه وهذه أعضاؤه ما منه من عضو غدا بمثلمي هي هذا ما حبل الردى محتاجه للمشرفي ولا اللسان ولا اللسان اللهثمي هي ويحكم أمر الإله وحكمه والله يقضي بالقضاء المحكم يا, ومص يا حسرة لو كان يقدر قدرها ومصيبة عظمت ولما لو كان يقدر قدرها عظمة تعظمي خبر علمنا كلنا بمكانه وكأننا في حالنا لم نعلمه وعيد خبر علمنا كلنا بمكانه وكأننا في حالنا لم نعلمه وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول حدثنا قتيبة بن سعيد والخطيب بن سالم عن عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر قال مات ابن لآدم عليه السلام فقال يا حواء قد مات ابنك فقالت هو ما الموت قال لا يأكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يقعد فرنت فقال, فقال آدم عليه السلام عليك الرنة وعلى بناتك انا وبنيه منها براء في الحاشية واحد ضعيف ضعف الدار قطني في سنده عبد الله بن سلمة بن أسلم انظر ميزان الاعتدال وانظر الزهدة لابن المبارك والبيهقي وتفسير القرطبي اتابع فصل قوله فلعله ان يستعتب الاستعتاب طلب العتبة وهو اعيد من عند وروى الترمذي الحكيم ابو عبد الله في نوادر الاصول حدثنا قطيبة بن سعيد والخطيب بن سالم عن عبد العزيز المادشون عن محمد بن المنكدر قال ما ابن لآدم عليه السلام فقال يا حواء قد مات ابنك فقالت ومن بوت قال لا يأكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يقعد فرنت فقال آدم عليه السلام عليك الرنة وعلى بناتك أنا وبني منها براء فصل قوله فلعله استعتب الاستعتاب طلب في الحاشيه واحد ضعيف ضعف دار قطني في سنده عبد الله بن اسلمه بن اسلام انظر ميزان الاعتدال وانظر الزهد بن المبارك والبيهقي وتفسير القرطبي متابع. وطلب العتبه وهو الرضا وذلك لا يحصل إلا بالتوبه والرجوع عن الذنوب قال الجهري استعتب طلب اي يعتب تقول استعتبته فأعتبني اي استرضيته فأرضاني وفي التنزيل في حق الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وروي عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال لا يتمنى أحدكم الموت إلا ثلاثة لا يتمنى أحدكم الموت إلا ثلاثة رجل جاهل بما بعد الموت أو رجل يفر من أقدار الله سبحانه وتعالى عليه أو مشتاق محب للقاء الله عز وجل وروي أن ملك الموت عليه السلام جاء إلى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن عز وجل ليقبض روحه فقال إبراهيم يا ملك الموت هل رأيت خليلا يقبض روح خليله فعرج ملك الموت عليه السلام إلى ربه فقال قل له هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله فرجع فقال فقالق بضروح الساعة وقال أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه ما من مؤمن إلا والموت خير له فلم فمن لم يصدقني فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما عند الله خير للأبرار وقال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمليلهم خير لأنفسهم. وقال حيان بن الأسود الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. باب جواز تمن الموت والدعاء به خوف الذهاب الدين. قال الله عز وجل مخبرا عن يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين وعن مريم عليها السلام في قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكان فصل قلت لا تعارض بين هذه الترجمة والتي قبلها لما نبينه أما يوسف عليه السلام فقال قتاته لم يتمنى الموت أحد نبي ولا غيره إلا يوسف عليه السلام حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه عز وجل فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني فاشتاق إلى لقاء ربه عز وجل الحاشية واحد ذكره أبو نعيم في الهلية اثنان متفقن عليه رواه البخاري ومسلم وأحمد وإتحاف السادة المتقين وكنز العمال والسلسلة الصحيحة في الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى وقيل إن يوسف أتابع وقيل أن يوسف عليه السلام لم يتمنى الموت وإنما تمنى الموافاة على الإسلام أي إذا جاء أجلي توفني مسلما وهذا هو القول المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل والله سبحانه وتعالى أعلم وأما مريم عليها السلام فإنما تمنت الموت لوجهين أحدهما أنها خافت أن يغنم بها السوء في دينها وتعير فيفتنها ذلك الثاني لأن يقع قوم بسببها في البهتان والزور والنسبة إلى الزنا وذلك مهلك لهم والله سبحانه وتعالى أعلم وقد قال الله سبحانه وتعالى عز وجل في حق من افترى على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وقال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقد اختلف في مريم عليه السلام هل هي صديقه لقوله سبحانه وتعالى وأمه صديقة أو نبيه لقوله سبحانه وتعالى فأرسلنا إليها روحنا وقوله سبحانه وتعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وعليه فيكون الاختراء عليها أعظم والبهتان في حقها أشد وفيه يكون الهلاك حقا فعلى هذا الحد الذي ذكرناه من التأويلين يكون تمني الموت في حقها جائزة والله سبحانه وتعالى أعلم وأما الحديث فإنما هو خبر أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال في الدين وضعفه وخوف ذهابه لا لضر ينزل بالمرء في جسمه أو غير ذلك من ذهاب ماله مما يحط به عنه خطاياه ومما يوضح هذا المعنى ويبينه قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت ويروى أدرت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون رواه مالك ومثل هذا القول ومثل هذا أعيد ومثل هذا قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي فقبضني إليك فقبضني إليك غير مضيع ولا مقصير فما جاوز ذلك الشهر حتى قبض رحمه الله سبحانه وتعالى رواه مالك أيضا وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد والاستذكار من حديث زادان أبي عمر عن علي من الكندي قال كنت جالسا مع أبي العباس الغفاري على سطح فرأنا سيتحملون من الطاعون فقال يا طاعون خذني إليك يقولها ثلاثة فقال علين لما تقول هذا ألم يقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت فإنه عند ذلك انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح وأحمد ومالك في الموطأ اثنان صحيح رواه مالك في الموطا كتاب الحدود تابع فقال أبو العباس انا سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول بادروا بالموت ستة إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم عيد. بادروا بالموت ستا إمرت السفهاء, وكثرة إمرت السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشأا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقل لهم فقها وسيأتي لهذا مزيد بيان في الفتن إن شاء الله سبحانه وتعالى باب ذكر الموت والاستعداد له روى النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكثر ذكر هذه من لذات أو هذه من لذات هنا على حسب الطبعة الموجود بين يدي. يعني الموت أخرجه ابن ماجه والترمذي ايضا وخرجه أبو نعيم الحافظ بإسناده من حديث مالك بن أنص أي يحيى ابن سعيد بن المصيبة. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اكتر من ذكر من اللذات قلنا يا رسول الله وما من اللذات قال الموت ابن ماجة عن ابن عمر أنه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكياس قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس أخرجه مالك أيضا وسأتي في الفتن إن شاء الله سبحانه وتعالى الترمذي عن شداد بن أوس قال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد